وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما اوتيتم شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى اللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَنْ وَعْدَنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَائِقُهُ كَمَنْ مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ أَفَمَنْ وَعْدَنَاهُ وعدا حسنا ولا فيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المصدرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي فَإِنْ تُمْتَزِرْ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَوْلَيْنَا أَوْيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ فَذَرْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِهِمْ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُمْ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَمَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ مِنْ أَصْحَابِ لَو أنَّهُم كَُوا يَحتتَدُون لَ أنهُم كَُوا يَهتَدون وَيَوْمَ يُونَادِيهِمْ فَقُولُ مذاَا أَجَبَتُمُمُوسَلين وَيَوْمَ يُونَادهِم فَقولُ مذاَا عَلَيْهِمُ الأأَمبَّ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ عَن يَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الأَمْرُ يَوْمَئِذٍ فهم لا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ فَأَمَّا ربك يخلق ما يشاء ويختار ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون سبحان الله وتعالى وربك يعلم, وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو وهو له الحمد في الاولى والاخره في الاولى والاخره وله الحكم وإليه ترجعون وله الحكم واليه ترجعون